بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا عدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا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 قريبا ان ناذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فير و يا ليتني كنت ترابا